ولا الله ولا الشهر الحرام ولا الهدية ولا القلائد ولا من البيت الحرام ولا من البيت الحرام يبتهو نفضلا من ربهم ورضوانا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَصَادُوا وَلَا يَلِيرَنَّكُمْ سَنَاءُ قَوْمٍ أَنْ صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَنْ تَعْتَدُوا وَتَعَاوَلُوا عَلَى الْبِرِّ وَالْتَقْوَى وَلَا تَعَاوَلُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعَدْوَانِ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 وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئث الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشعون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 يَسْأَلُونَكَ مَاذَا أُحِلَّ لَهُمْ كُلُّ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَمَا عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوَارِحِ مُكَلِّبِينَ تُعْلِمُنَهُنَّ مِنْ مَا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَا عَلَيْكُمْ وَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إن الله سريع الختاب اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات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 ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغتلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين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 وَالْكُرُونِ عَمَّةٌ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمِثَاقُهُ الَّذِي وَاتَقَكُونَ بِهِ إِذْ قُلْتُمْ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاتَّقُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِذَاتِ يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين ل لله شهداء وَلَا ولا يجرمنكم شنئا قوم على ان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 وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَلَقَدْ أَوْفَى اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ مُوسَى نَقِيبًا وقال الله إني معكم لأن أقمتم الصلاة وآتينتم الزكاة وأمتنب رسولي وعذرتهم وعذرتهم وأقرضتم الله قرضا حسنا لا أكفر عنكم سيئاتكم لو كفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات تجري من تحتها الأنهار فمن كفر بعد ذلك منكم فقد ضل ثواء السبيل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية يحلفون الكلم عن مواضعه ونسو حظا مما ذكروا به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 يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى أقراط مستقيم لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح بن مريم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 والله على كل شيء قدير وقالت اليهود والنصارا نحن أبناء الله وأحباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم بل أنتم بشر من من خلقهم يغفر لمن يشاء ويعدب من يشاء ولله ملك السماوات والأرض وما بينهما وإليه المصير. يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم على فتره من الرسل أن تقولوا أن تقولوا ما جاءنا من بصير ولا ندير فقد جاءكم بشير ونذير والله على كل شيء قدير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 يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتؤمن قلبو خاسرين.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 قال رجلان من الذين يخافون أن على الله عليهم دخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا إن كنت مؤمني قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما دام فيها فذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون قال رب إنا وَأَفِي سَفَرٍ قَبَيْنَا وَبَيْنَ الْقَوْمِ فَاسِقِينَ قَالَ فَإِنَّهَا مُحَرَّمَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتِيهُونَ فِي الْأَرْضِ فَلَا تَأْسَ عَلَى الْقَوْمِ فَاسِقِينَ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 لئن بسقت إلي يدك لتقط مَا ما أنا بباصي يا ذي إليك لأقط لك إني أخاف الله رب العالمين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 فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه قال يا ويلة أعددت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين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 وَمَن أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِنْهُمْ بَعْدَ ذَلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ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 قادِر يا ايها الرسول لا يحزنك الذين يثارعون في الكفر من الذين قالوا آمنا بافواههم ولم تؤمن قلوبهم ومن الذين هادوا سماعون للكذب لِقَوْمٍ لقوم آخرين لم يأتوك يحرفون الكلمة من بعد مواضعه يقولون إن أوتيتم هذا فخذوه وإن لم تؤتوه فاحذروا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 سماعون للكذب يكالون للسحط فإن جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وإن تعرض عنهم فلن يضروك شيئا وإن حكمت فاحكم بينهم بالقصة إن الله يحب المقصطين وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين إِنَّا أَنزَلنا التَّوْرَاةَ فِيهَا هُدًى وَنُورٌ يَحْكُمُ بِهِ النَّبِيُّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا لِلَّذِينَ هَادُوا وَرَبَّانِيُّونَ وَالْأَحْبَارُ بِمَا اسْتُحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ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 وقفينا على آثانهم بعيث بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل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 بما أنزل الله فأولئك هم الفاتقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه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 كُنْتُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَأَنَحْكُم أتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فعلم أن ما يريد الله أن يصيب ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاتقون أفحكم الجاهلية يبهون ومن أحفن من الله حكما لقوم يوقنون يا أيها الذين آمنون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 فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَارِعُونَ فِيهِمْ يَقُولُونَ نَخْشَىٰ أَن تُصِيبَنَا بَلاءٌ فَعَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَ بِفَتْحٍ أَوْ أَمْرٍ مِّنْ عِندِهِ فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ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 يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف ياتي الله بقوم يحبهم ويحبونه اذله على المؤمنين واعزه على الكافرين يجادلون في سبيل الله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 وَتَرَا كَثِيرًا مِنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ لَوْلَا يَنْهَاهُمُ الرَّبَّ الْيُونَ وَالْأَحْبَارُ عَنْ قَوْلِهِمُ الْإِثْمَ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتُ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَصْنَعُونَ وقالت اليهود يد الله لولاه غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداهما مبسوطتان ينسق كيف يشاء ولا يزيدنك كثيرا منهم ما ان إلى إليك من ربك طغيان وكفرة، وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. قل ما أنقدون ر للحرب أطفئها الله. ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكثرنا لك عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أزل إليهم من ربهم لا أكلوا من فوقهم لا أكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم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 إِنَّ لا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَسْتُمْ عَلَى شَيْءٍ حَتَّى تُقِيمُ التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنْزِلَ إلَيْكُم مِن ربكم وَلَا كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيالا وكفرا فلا تأس على القوم الكافرين ان الذين امنوا والذين هادوا والصابئون والنصارى من امن بالله واليوم الاخر وعمل الصالحات من امن بالله واليوم الاخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون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 وَحَيْثُ أَلَّا تَكُونَ فِتْنَةٌ فَعَمُوا وَصَمُّوا ثُمَّ تَابَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ ثُمَّ عَمُوا وَصَمُّوا كَثِيرٌ مِنْهُمْ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِمَا يَعْمَلُونَ لَقَدْ كَثُرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنِّي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 إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومؤواه النار وما للظالمين من أنصار لقد كثر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة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 ما المتي حبنا مريم إلا رسول قد خلت من قبله رسل وأمه صديقة كان يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن لا قُلْ أَتَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَمْلِكُ لَكُمْ ضَرًّا وَلَا نَفْعًا وَاللَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ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 ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئت ما قدمت لهم أنفسهم أن سَخِطَ الله عليهم وفي العذاب هم خالدون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 لا تجدن أشد نسعاوة للذين آمنوا اليهود والذين يشركون ولا تجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إننا صارى ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الوسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق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 فأتابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار قالدين فيها وذلك جزاء المحتنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم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 فكثارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم يجد فطيام ثلاثة أيام ذلك كثارة أيمانكم إذا حلفتم واحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لَكُمْ آياته لعلكم تشكرون يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْتُمْ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ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 ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحفنوا والله يحب المحتنين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 وَاللَّهُ عَزِيزٌ دَ intersecting أحلل لكم صيد البحر وطعامه متاع لكم وللسيارة وحُرُم ما عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون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 اعلموا أن الله شديد العقاب وأن الله غفور رحيم ما على الرتول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون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 قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين ما جعل الله من بحيرة ولا ثائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين يكفروا يفترون على الله الكذب وأكثرهم لا يعقلون وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الوسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباءنا شيئا ولا يهتدون يا ايها الذين امنوا عليكم انفسكم لا يضلكم من ضل اذا اهتديتم الى الله نرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون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 أو آخرين من غيركم إن أنتم ضربت في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت.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 فَإِنَّ ثِرَ عَلَى أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَأَخْرَانِ يَقُومان مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلِيَاءُ فَيَكُونَ سِمَانُ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمْ وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ ذَلِكَ أَدْنَى أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَى وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُ أَن تُرَدَّ أَيْمَانُهُمْ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين يوم يجمع الله الرسلة يقول ماذا أجبتم قالوا لا علم لنا إنك أنت علام الغيوب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 وإذ كفّت بني إسرائيل عنك إذ جئته بالبينات فقال الذين كفروا فَقَالَ الذين كفروا منهم إن هذا إلا تحرم مبين وَإذأَو حيت إلى الفَواين أَ آمامِوا ب قَالُوا آمَنَّا آم وَشحَدب مُسْلِمُونَ إِذْ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ أَنْ ينزل عَلَيْنَا مَاءً إِلَهُتًا مِنَ السَّمَاءِ قَالَ تَفَضَّلْ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ قالوا نريد أن نأكل منها وتقم إن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشهدين قال عيسى بن مرية اللهم ربنا أزل علينا ما لما تكون لنا عيدا لأولنا وآخرنا وآيت من كورزقنا ورزقنا وأنت غير الظاقين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 فَلَمَّا تَوَفَّيْتَ لِكُنْتَ تَرْقِي بَعْلِيْهِمْ وَأَلْتَ عَلَى كُلِّ شَيْئٍ شَهِيدًا إِذْ تُعَذِّبَهُمْ فَإِن إنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم إن تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم